باللبن ولا حديد ولا نار كل الأحراش هم وين تمرك بالسواح ما لين بلدهم والنصر في أقدوا عدهم وعدي الأحراش من قلب من قلب الشعب من قلب الشعب من قلب الشعب بصاح العام الوارف دور يازم يتعب على شالي فا كريباً نور اللي بداك له خوف ياخد من عزمه يهديها والخير اللي بتخلي دور من عرقه يرد الأهليها من قلب الشعب صح العام الماري القطبار يا إخواتكم وينضموا الرب بالصوار من قلب الشعب اللي مهمه لحدد ولا نار قربهم ضلوا الركب السوار ملايين رايح يبنوا بلدهم والنصرف الأمجاد وعدهم وعد الأحرار من قلب الشعب وعد السوار من قلب الشعب من قلب الشعب, الشعب, <تصفيق> الشعب صحي الفلاح بص الأرض لقى فيها الخر وما أفرح جاية وعده من قلب الشعب صحي فلاح بص الأرض لقى فيها الخروة مع أفرح جاية وعده من الأرض التندى على فاسه عايز الإخلاص عايز الهمة وفي قلبه بيكبر إحساسه بيحس إن حياته مهمة من قلب الشعب صحي فلاح ماري جهبه جاء بخواتهم وانضموا الردسهم من اللي مهمه لحجده ولا نار كل الأحرار جمهم بمهم رجل الصور ملايين رايحين يفلوا بلدهم وإن أزلت أنجادوا وعدهم وعد المحرار من قلب الشعب وعد الصور من قلب الشعب من قلب الشعب, <تصفيق> من, قلب الشعب <تصفيق> من قلب الشعب جموع الشعب بقت ملايين ماشين في طريق انتصرتهم باين صحيح نبديلهم عزة وفرية من قلب الشعب عشان الشعب نطعيهم خير واشترانيا وعشان الشعب يهون الصعب من يوم الشعب نأمنهم مالك قبار قبار كل أولادكم ونضم الرب بالصمار من قلب الشعب اللي مهموا لحدد ولا نار All the Arabs from the North to the South, where the brave sons of their land and the